ان يقولون إ ل ا كذبا فلعلك ب ا خ ع نفسك على آ ث ا ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا انا جعلنا ما على ا ل أ ر ض ز ي ن ة لنا لنبلوهم أ ي ه م أ ح س ن عملا و إ ن ا لجاعلون ما عليك صعيدا جرزا أ م حسبت أ ن أ ص ح ا ب الكهف والرقيم كانوا كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا إ ذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا, فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين احصوا لما لبثوا امدا نحن نقص عليك ن ب أ ه م بالحق إ ن ه م فتيه آ م ن و ا بربهم و ج د ن ا ه م هدى وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض ندعو ل ن ض ي ل ه الدكتور محمد ر ا ت خ ذ و ا م ن دونه آ ل ه ي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 و ت ر ش م س إ ذ ا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت ت ق ر ط ه م ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه ذلك من آ ي ا ت الله من يهد ي الله فهو المهتدى ومن يضلل ف ل ا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ب ا ل و ص ي د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 فابعثوا احدكم بودقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه فَلْيَأْتِكُمْ برزق مِّنْهُ بِرِزْقٍ وليتنطفوا ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتكم ولن ت ف ل ح و ولن تفلحوا إ ذ ا أ ب د ا وكذلك أ ع ث ر ن ا عليهم ليعلموا أ ن وعد الله حق وان ا ل س ا ع ة لا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم أ م ر ه م فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أ ع ل م بهم قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم ا ج ت د ا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خ م س ة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 فلا تماري فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا تستبت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أ ن يشاء الله و ا ذ ر ب ك إ ذ ا نسيت وقل عسى, وقل عسى ان يهدين ربي ل أ ق ر ب من هذا رشدا و ل ب ت و ا في كهفهم ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وازدادوا تسعا قل الله أ ع ل م بما لبثوا له غيب السماوات و ا ل أ ر ض أ ب ص ر به و أ س م ع يوم ي أ ت و ن ن ا أ ب ص ر به و أ س م ع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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عن تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان امره فرطا موسوعه النابلسي م رَبِّكُمْ ء للعلوم الاسلاميه ي ن أ سُرَادِقُهَا إِنَّا انا اعتدنا للظالمين نارا نارا احاط بهم س ر ا د ق م ا و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل بماء كالمهل يشكو الوجوه و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل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 ث وجعلنا ا مرتفقا واطرب ا ب وحسونة لهم مثل ر ل ل ي ن ج لأحدهما أ من جنتين ن ع بينهما وحفقناهما وجعلنا بنخل ب زرعا كلتا الجنتين آ ت ت أ ك ل ه ا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان لهم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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ترني أ ن ا أ ق ل منكمالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين ي خيرا من جنتك و ي ر س ل ع ل ي ه ا ح س ن ا ن ا من السماء فتصبح صعيدا ز ن ق ا أ و يصبح ماء ما غورا فلن تستطيع له طلبا و أ ح ي ط بثمره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 ويوم نسير الجبال وترى الارض ب ا ر ز ة وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا وعرضوا على ربك صفا, صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة فالتعمتم أ ن لن نجعل لكم موعد ووضع الكتاب فترى, فترى, فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا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 واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وكن لكم عدو بئس الظالمين بدلا ما أ ش ه د ت ه م خلق السماوات و ا ل أ ر ض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار وراى ا ل م ج ر و ن النار فظنوا أ ن ه م مواقعوها ولم يجدوا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ه زوا ومن أ ظ ل م ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن ج ع ل ن ا ع ل ى ق ل و ب ه م أ ك ن ة أن ي ف ق ه و ه وفي آ ا م ه م و ق ر ا وإن ت د ه م إلى النابلسي ه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 واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا, لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى ا ل ص خ ر فإن نسيت الحوت وما انسى ليه إ ل ا الشيطان أ ن اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آ ث ا ر ه م ا قصصا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 فانطلقا حتى إذا, حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا أ ن يضيفوهما فوجدا في ه اجدارين يريد أ ن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا ف أ ر ا د ن ا أ ن يبادلهما ربهما خيرا منه ز ك ا ة و أ ق ر ب ر ح م ا واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في ا ل م د ي ن ة و كان تحته كنز لهما و كان أ ب و ه م ا صالحا ف أ ر ا د ربك أ ن ي ب ل غ أ ش د ه م ا و يستخرجا كنزهما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 مكنا له في ا ل أ ر ض واتيناه و ا ت ي ن ا من كل شيء سببا ف أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ م غ ر ب الشمس وجدها تضرب في عين ح م ئ ة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين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 ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ مضلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل, لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك قد أ ح ض ن ا بما لديه خبرا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 قال ما مكني ن فيه ربي خير ف أ ع ي ن و ن ي بقوه أ ج ع ل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال ا ن ف خ و ا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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعها وعرضنا جهنم للكافرين عرضا الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذكري وكانو وكانو لا يستطيعون سمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا, أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي م ن ا د و ن أ اولياء انا اعتدنا جهنم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 موسوعه الذين النابلسي ت م ا ه فلا ل ل م ل و م ا ل ق ي ا م ة وزنا ذ ل ك ج ز ا ؤ ه م جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ورسلي ه ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم, كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ل ن ف ذ البحر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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا